السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله والصحبه والتابعين مرحبا بكم أيها الإخت الكرام فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التفسير وكنا في الماضي أبقى عليكم أسئلة الواجب فالواجب يسلم بعد انتهاء الدرس ان شاء الله تعالى نبدأ في هذا اليوم في تفسير صورة النازعات وبإذن الله صورة عبثة أيضا نبدأ بصورة النازعات فصورة النازعات مكية بالإجماع أي نزلت كلها في مكة وتأخذ خصائص الصور المكية من التحدث عن الجنة والنار وعن أهوال يوم القيامة وعن مصير المؤمنين والكافرين وهي محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ كل آية هي محكمة ليس فيها متشابه ولا ناسخ ولا منسوخ وهي نزلت بعد صورة النبأ هذه الصورة تتكلم عن آخر أمر الإنسان بالإقسام على بعث الأنام ووقوع القيامة يوم الزهام هذه الصورة محورها تتحدث عن آخر الأمر آخر أمر الإنسان بالإقسام أي أقسم الله عز وجل في هذه الصورة على بعث الأنام على أنه سيبعث الأنام جميعا ووقوع القيامة يوم الزحام نسأل الله أن يرحمنا وإياكم لذا فإن أولها يشبه أن يكون قسما لتحقيق ما وقع ما لتحقيق وقوع ما ذكر في آخر صورة عمه تذكرون آخر صورة عمه الله عزيز يقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا تمام ففي أول هذه الصورة الله عز عزيز يقسم على ذلك ويقول والنازعات غرقة فأقسم بالنازعات كما سيأتي معنا في تفسير هذه الصورة وصور ذلك بنزع الأرواح بأيدي الملائكة الكرام ثم تلا بعد هذا المقطع انتقل الله عز وجل بذكر أمر فرعون مع موسى عليه السلام وما كان من تكذيب فرعون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن المشركون لأن كانوا يكذبون النبي وفرعون كان يكذب موسى فحتى يسلي النبي ويهدي وأمره على حال هؤلاء المشركين قل له أن إن فرعون فعل مع موسى كما يفعل قومك معك يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الله عز وجل بعد ذلك بتهديد المشركين من أهل مكة بعدما أنذرهم النبي ولم يصدقوا بكلامه قال لهم أأنتم أشد خلقا أم السماء أي أنتم ضعفاء لماذا تكذبون وأنتم من أضعف المخلوقات فالله عز وجل خلق السماء وأنتم تعرفون ما هي السماء وكيف الله عز وجل بناها ورفع سمكها وجعلها ليس فيها فطور ولا شقوق ولا خلل ثم ختم ذلك ثم ذكر بعد ذلك البعث ببيان جزاء الكافرين وثواب المؤمنين بعد ذلك بيّن لهم ما هو جزاء المؤمنين يوم القيامة وكذلك ما هو جزاء الكافرين وجوه يومئذ مصفرة ضاحقة مستفشرة ووجوه يومئذ عليها غضر فبين مآل هؤلاء ومآل هؤلاء ثم ختمت بسؤال الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم بعد كل ذلك يسألونه عن الساعة وكأنهم لا يصدقون وكأنهم ينكرون هذا كيف بعد أن ماتوا وأصبحوا عظاما ورفاة يبعثون بعد الموت يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى مقام هذه الساعة في فيما أنت من فكرها أي ليس لك من علمها شيء يا محمد عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فلا أحد يعلم علم الساعة إلا الله عز وجل يقول ربك جل في علاه وتنبيه في المجلس الماضي كنا نقول بعد أعوذ بالله ونشان الرجيم أو يقول الله أعوذ بالله هذه وتلك خطأ الشيخ الألباني يعلق عليها في ثلثات الهضوى النور وقال هذه وتلك ليست صحيحة ولكن يقول الله تعالى وتبدأ في الصورة مواضح يقول ربك جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والنافعات ضرقا وََّّاشِقاتِ نَشطَّاق وَسَّابِبحاتِ سَبحَا فَسَّابِقاتِ سبخَاق فَْمُ دَِّاتِ أَمَك يَوْمَ درَرجُفُ الراجِفَ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبطارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ فَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ النازعات أي الملائكة المختصة بمذع روحي الكافر وغرق أي تنزعها بشدة تنزع هذه الروح بشدة والناشطات ملائكة موكلون بسلبي بثل روح المؤمن بنشاط كأنك تحل عقال البعيف رجل يعقل, يعقل أي يربط بعيفه ويحل عقاله بأمر سهل وميصور ليس فيه أي صعوبة فهذه الملائكة مختصة بالمؤمنين التابحات أيضا ملائكة وهذا يوحي أن الملائكة كثر وهذا فعلا الملائكة عددهم كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل السابحات ملائكة تسبح بين السماء والأرض والسابقات ملائكة أيضا تسبق الشياطين بالوحي قبل أن يستدق الشيطان السمعة وينزل للكهنة بأمر الله عز وجل ينزل تنزل الملائكة بأسرع لأن خلقها أعظم من خلق الجن فتسبق هذه الشياطين إلى الأنبياء فتبلغهم الأمر من عند الله عز وجل المدبرات أمر ملائكة تدبر أعمال العباد بإذن الله سبحانه وتعالى ملائكة موكلة بالقطر ملائكة موكلة بتوزيع الأرزاق كل هذه الملائكة تدبر أمر العباد بإذن الله سبحانه وتعالى الراجفة هي النفخة الأولى التي يصعق فيها الناس جميعا نفخة يصعق فيها جميع البشر وهي لا تأتي إلا على شرار الخلق كما سيأتي معنا في الحديث الرادفة هي النفخة الثانية التي فيها يبعث الناس مرة أخرى لله عز وجل يوم البعث قلوب يومئذ واجفة أي خائفة وجلة من شدة الموقف خاشعة أي ذليلة حقيرة الحافرة الحياة التي, الحياة التي كانوا عليها قبل الموت أئنا لمردون في الحافرة أي سنرجع أحياء كما كنا قبل الموت نعم الحافرة هي الحياة التي كانوا عليها قبل الموت نخرة أي بالية متفتتة هذه العظام بعدما أصبحت بالية متفتتة هل الله عز وجل قادر على أن يحييها مرة أخرى نعم كرة خافرة أي رجعة خائبة زجرة أي نفخة وصيحة الثاهرة هي وجه الأرض المعنى الإجمالي الله عز وجل يقول وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبَحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبَقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا خمسة أشياء أقسم الله عز وجل بها أقسم بخمسة أشياء من مخلوقاته وهذا ليس لأحد إلا الله عز وجل فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق المخلوق لا يقسم إلا بالخالق لأنها عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل فلا يجوز لبشر أن يقسم بغير خالقه واضح؟ قال والنازعات غرقاء وهي على الصحيح أنها الملائكة التي تنزع أرواح الكفار هي ملائكة مخصصة لنزع أرواح الكفار كما في الحديث وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح حتى يجلسون منه مد البصر يسأل الله العفو والعافية ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أعاذنا الله وإياكم اخرجي إلى صخرة الله وغضبه قال فتفرق في جسده قال فتخرج فيتقطع أو فينقطع معها العروق والعصب كما تنزع السفود من الصوف المبلول رأيتم الشوكة التي أو العصب فيها شوك كثير تدخلها في صوف وتنزع, وتنزع هذه العصة ماذا تفعل هذه العصة وهذه الشوكة في هذا الصوف تمزق هذا الصوف تفتته كذلك الروح عندما تخرج من العبد الكافر تفتت أمعاءه وتقطع عروقه نسأل الله أن يعافي الجميع ثم قال والناشطات نشطة نوع آخر من الملائكة مختص بعباد الله المؤمنين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم قال ابن عباس فيه يعني الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه أي كأنك تحل عقالا أمر سهل ويسير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 اسمع لهذا النداء ايتها النفس الطيبة وكفى به جثاء هذا النداء أن تسمع الملائكة تقول لك أيتها النفس الطيبة يطمئن قلبك فورا وتعلم أنك من أهل الجنة ويرتاح عقلك من التفكر هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار كفى بها بشراء أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج فتثيل كما تثيل القطرة من في الثقاء لو أن هناك سقاء أي زجاجة فيها ماء أو فيها قطرة ماء وأنت تنكس هذه الزجاجة أي تفرغ ما فيها هل هناك صعوبة من إخراج الماء من هذه الزجاجة؟ لا ليست هناك صعوبة والسابحات سبحا كما مر معنهم الملائكة يسبحون بين السماء والأرض بأمر ربهم سبحانه وتعالى فالسابقات سبقا قال علي رضي الله عنه هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام فالمدبرات الملائكة تدبر أمر الكون هذه أمور خمسة أو أشياء خمسة أقسم بها الله عز وجل ولكن ما هو جواب القسم في هذه الصورة فالقسم جملة القسم وأداة القسم وجواب القسم فأين جواب القسم؟ لا يوجد في هذه الصورة جواب القسم ولكن دل عليه المضمون وهذا من البلاغ وهذا من إعجاز القرآن يجعل الأذهان تنشط وتتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى ويمكن تقدير هذا الجواب كما جاء في صورة المرسلات إنما توعدون لواقع أي هذا القسم كله على أن يوم القيامة حق لا ريب فيه والسؤال هنا متى يقع؟ فضل. بإذن ربها جزايا متى يقع قال جل وعلا يوم ترجف الراجفه أي هذا كله يقع عندما ترجف الراجفه وهي النفخة الأولى التي يصعق فيها الناس جميعا ثم يتبع هذه الصيحة هذه الرجفة الرادفة وهي النفخة الثانية التي يبعث فيها الناس وهذا كله مذكور في الحديث الذي معكم والشاهد منه في الصفحة التي تلي هذه ثم ينفقه في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أي أمال صفحة عنقه يسمع ما هذه النفخة فيصعق ويصعق الناس جميعا وأول من يسمعها رجل يلوت حوض ابله. الصيحة تقوم بغته رجل خرج من بيته يصلح الحوضة الذي يثق فيه الإبل وفجأة يسمع صوتا شديدا فيلتكد لهذا الصوت فيصعق هذا الرجل ويصعق الناس جميعا وكما مر في حديث آخر ولتقوم أن الساعة والرجل ينشر ثوبه يعني إنسان خرج إلى السوق ينشر ثوبه ليبيعه والآخر يتفرج على هذا الثوب يقول النبي فلا يطويانه ولا يبتعانه ليست لها مقدمات ولكنها تأتي بغتها نسأل الله ألا تقوم هذه الساعة إلا ونحن أتقياء لله سبحانه وتعالى قلوب يومئذ واجفة من هول ما ترى في هذا اليوم هذا اليوم كما مر في الحديث فذلك يوم يجعل الولدان شيبا الصبي يصبح شيخا كبيرا بسبب هول هذا الموقف أبصارها خاشعة أي ذليلة منكسرة من هول ما ترى والمقصود هنا قلوب من؟ وأبصار من؟ الكفار لأن المؤمن تأتي عليه ريح قبل هذا الموقف وتأخذ أرواح الممين ولا تذع أحدا في قلبه مزغال ذرة من خير كما في الحديث وقرأوا الحديث كاملا ولكن الكفار يستعجبون من هذا ويقولون أئنا لمرضدون في الحافرة أي سنعود إلى الدنيا مرة أخرى أي سنعود أحياء بعد أن متنا أئذا كنا عظاما نخرة بعد أن صرنا عظاما متفتتة بالية كما في سورة الإسراء وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا يستنكرون هذا الموقف ولكن لو حدث هذا ما هو مصيرهم هم يعلمون أن لو هذا حقا سيكون في أشد الخسارة فقالوا تلك إذا كرة خاسرة لو كان ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حقا إذا نحن الخاسرون لأننا لم نستعد لهذا اليوم لأن هذا اليوم يحتاج منك إذا استعداد متى الساعة قال ماذا أعددت إيه؟ ماذا أعددت لها فإنما هي زجرة واحدة الله عز وجل يبين أن قيام الساعة أمر سهل ويسير بمجرد نفخة واحدة تقوم الساعة لماذا تفتنكرون وهو أمر ليس صعب على الله عز وجل فالله عز وجل قادر على كل شيء فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة تقوم الساعة فإذا هم بالثهرة ينقلبون من بعد أن كانوا في بطن الأرض إلى أعلى بمجرد نفخة واحدة وليس هناك مشقة على الله عز وجل في ذلك لماذا تستعجبون بمجرد نفخة واحدة الله عز وجل يعيد الحياة مرة أخرى فإذا هم بالساهرة والساهرة هي سطح الأرض والعرب تسمي الأرض الفلاه الصحراء بالساهرة لماذا؟ الصحراء رجل ذهب وتاه في الصحراء أو عرف وجلت في الصحراء وهذه الصحراء فيها من السباع وفيها من الوحوش وهي من الوحشة هل يجيء له بال أن ينام في هذه الصحراء أم يظل مستيقظا يترقب إذا جاء عليه وحش ماذا سيفعل معه؟ الصحيح أنه يظل مستيقظاً لذلك ثمّة الفلاة ثمّة هذه الأرض بالساهرة لأنهم لا ينامون فيها كذلك في هذا اليوم لا ينام أحد لأنهم يخافون من هول هذا اليوم ولا يعلمون مصيرهم الذي صيرهم الله عز وجل له. ثم ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من تجذيب قومه ولما جاء به من التوحيد ولما جاء التوحيد والشرع فقص تعالى عليه طرفا من قصه موسى عليه السلام مع فرعون تخفيفا عليه وتهديدا لقومه بعقوبه تنزل بهم كعقوبه فرعون الذي كان أشد منهم بطشا وقد اهلكه الله وغرقه وجنده الله عز ذكر هذه الصوره لأن حال فرعون مع موسى كحال قريش مع النبي صلى الله وسلم بل فرعون كان أشد منهم بطشا وكيف الله عزل أهلك فرعون وجنده وليس ذلك على الله بعزيز فيهدد الكفار بمصير فرعون حتى يعتبروا ويضطعظوا من هول هذا الأمر فقال جل وعلا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدف طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الوادي المقدس أي المبارك المطهر أو الطاهر طواه اسم هذا الوادي طغى أي عتى وتجاوز الحد في العدوان والتكبر أي شيء يزيد عن حده يسمي طاغية تذكى أي تسلم فتطهر من الذنوب أهديك إلى ربك الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد أي أهديك إلى طريق الله عز وجل حشرا أي جمعا فأخذه الله أي عاقبه أهلكه نكالا هي العقوبة العظيمة عبرة عظة وذاجر المعنى هل أتاك حديث موسى أي محمد صلى الله وسلم هل أتاك حديث موسى وهذا سؤال تشويق وترغيب يستعمله المتكلم لجذب أسماع السامعين الله عزيز يقول ليجذب انتباه النبي صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى الله عزيز ينادى موسى عليه السلام في الوادي المقدس المسمى بطوى وهذا الوادي عند جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ماذا قال له ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى هذا الحوار حوار مختصر أن الله عزل قال لموسى اذهب إلى فرعون ولكن الحوار جاء بطوله في سورة طاها أن الله عزل نادى على موسى فقال له اخلعنا عليك إنك بالواد المخدف طوى ثم علمه من التوحيد والإيمان ثم بعد ذلك آتاه الآيات الكبرى وعلمه كيف يلقي العصى ثم بعد ذلك قال له اذهب إلى فرعون واضح وهذا كله في سورة طاها ونقلت لكم الصورة في الورق الذي بأيديكم اذهب إلى فرعون إنه طغى والطغيان هو مجاوز الحد وكل شيء خرج عن حده فقد طغى وهل هناك طغيان أعظم من طغيان فرعون هل أحد طغى أكثر من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري فقل هل لك إلى أن تذكى رجل طغى أشد الطغيان كيف تخاطب هذا الرجل هل تخاطبه بالزجر والنهر والغضب لا فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى هذا هو القول اللين الذي ذكره الله عز وجل في سلطها فقل له قولا إيه لينا قولا بسيطا سهلا فقل هل لك إلى أن تذكى تعرض عليه الأمر ونستفيد من هذا الحوار أن الدعوة عرض لا فرض الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يعرف أن الدعوة عرض لا فرض تدعو إلى الله عز وجل تعرض دعوتك لا تفرض على أحد لأنك ليس لك سلطان على أحد يجب على الداعية أن يحسن عرض دعوته على الناس ولا يجوز أن يكرههم عليها فما كان الرفق في شيء إلا ذانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه وانت ليس لك إلا أن تدعو أما النتيجه فعلى الله سبحانه وتعالى تفضل شيخنا الكلام هذا للداعيه من لك عليه سلطان هذا يدخل في الامر المعروف عند المنكر اذا رايتم في المنكر الحديث من رأى منكم منكرم فليغرره بيده هذا الذي له سلطان أما إنسان ليس لك عليه سلطان كيف تدعوه واضح فبعدما كذب فرعون بدأ موسى عليه السلام يظهر له الآيات كم آية نثل بها موسى عليه السلام تسع آيات أعظم هذه الايات آية اليد الذي أدخل في جيبه فأخرجت في أخر في إيه فأخرجها بيضاء وآية العصى التي كانت كالحية تلعب فأراه الآية الكبرى وهي آية اليد والعصى فكذب وعصى مهما فعل موسى عليه السلام فرعون ختم الله عز وجل على قلبه فكذب نبي الله موسى عليه السلام ثم أدبر يسعى ترك موسى وأدبر يسعى في الأرض بسادا ويجمع القوم ليحاربوا موسى عليه السلام وجمع السحرة بمواجهة موسى بسحرهم وجمع الناس للحضور ومشاهدة ما يقع من السحر مع موسى ذهب وتكبر وناد في القوم حتى يحضروا في يوم الزين وينظروا ماذا يفعل السحرة في موسى كان يظن أن السحرة عندهم ما هو أعظم مما عند موسى ولكن الله عز وجل خيب ظنه فحشر فنادى فقال لهؤلاء جميعا أنا ربكم الأعلى تكبر وتغيان من فرعون مهما جاءت له الآيات جاءت له آيات عظيمة لكنه ايه؟ تكبر عن هذا كله فما كانت عاقبته أخذه الله نكال الآخرة والأولى عاقبه بالآخرة وبالأولى فالآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري وقيل الأخرة والأولى هي الحياة الدنيا والحياة الآخرة ثم انتقل الله عز وجل في سياق هذه العيات وذكر دليلا من أدلة إمكان البعث فمر معنا في صورة النبأ كم دليل أربعة وهذا أحد هذه الأدلة دليل من أدلة البعث في صورة النبأ في قوله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم رفع سمكها أي أعلى سقفها في الهواء هذه السماء رفع الله عز وجل بلا عمد سواها أي خلقها خلقا مستويا لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور أغطش ليلها أي جعل ليلها مظلما ليل هذه السماء ليل مظلم وأخرج ضحاها أي أبرز نهارها وضوءها وشمسها دحاها أي بسطها ومهدها مرعاها النبات الذي يرعى أرساها أثبتها فيها أوتادا لها متاعا لكم أي منفعة لكم المعنى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها لماذا تتكبرون يا أيها الكفار؟ تنكرون البعث وتنكرون الجزاء أأنتم أشد خلقا أم السماء أخلقكم بعد الموت أشد في تقديركم أم السماء التي رفع الله عز وجل بلا عمد والجواب الذي لا شك فيه هو أن السماء أشد خلقا وبيان ذلك فيما يلي أن الله عز وجل بناها أي رفعها فوقكم كالبناء رفع سمكها أي أعلى ثقفها في الهواء هذا كله يدله على أن السماء أشد خلقا من الإنسان وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي فجعل ليلها مظلما وجعل نهارها مضيئا هذه كلها آيات في السماء فقط فكيف تكفرون؟ والأرض بعد ذلك دحاها أي دح الأرض بعد أن رفع السماء بلا عمد والسؤال هنا أيهما خلق أولا الأرض أم السماء السماء بارك الله فيك غلط الأرض شاط ممتاز ممتاز بارك الله فيك ناشعب الجواب أن الله عز وجل خلق الأرض اولا في يومين خلق الأرض أولا في يومين ولكن دون أن يبسطها ويمهدها ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات في يومين أيضا إذن ذلك كم يوم؟ أربعة أيام وبعد ذلك دح الأرض في يومين هذه ستة أيام قال جل وعلا في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟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 كيف أرساها الله عز وجل وجعلها ثابتة في الأرض كما مر معنى أن ثلثي الجبل مدكوك في هذه الأرض فجعل وتدا لهذه الأرض ولا يظهر على سطح الأرض إلا ثلثة الجبل وكل هذه المخلوقات متاعا لكم أيها الناس ولأنعمكم أي لدوابكم واضح؟ ثم بعد ذلك بيّن الله عز وجل مظاهر قدرته في حياة الناس وما خلق لهم فيها تدليلاً على البعث والجزاء وذكر في هذه الأيات مظاهر قدرته في معادهم تدليلاً على قدرته على بعثهم بعد موتهم ومحاسبتهم ومجازاتهم وذكر مشهداً من مشاهد يوم القيامة فقال جل وعلا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى wa yabur rizatil jahim liman yara fa amma man tagha wa atara hayatad dunya fa innal jahima hiya al mawa wa amma man فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرتاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها انما انت منذر انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها الطامة الكبرى أي الداهية العظيمة ما سعى أي ما عمل من خير أو شر برزت الجحيم أي ظهرت طغى أي تجاوز الحد في الكفر والمعاصي آثر أي فضلات المأوى المنزل الذي ينزل فيه مرساها قيامها منتهاها منتها علمها منتهى علمها عشية ما بين الزوال إلى الغروب فإذا جاءت الطامة الكبرى أي القيامة وسميت القيامة بالطامة لأنها تطم أي تغطي على كل شيء ولا يعظمها شيء كل ما مر بالإنسان قبل هذا اليوم لا يسوي شيئا مقابل داهية هذا اليوم العظيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى في هذا اليوم الإنسان يتذكر كل ما عمل في حياته الدنيا من خير أو شر يتذكر وكأنه يرى أعماله رأي العين لأنه أيقا أنه محاسب ومجزي بعمله يتذكر ماذا فعل يوم كذا وكذا وماذا فعل في ليله وماذا فعل عندما خل بربه وبرزت الجحيم لمن يراه إن جهنم كانت مرصادة برزت ظهرت لمن يرى لمن عنده بصيرة فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ما عاقبته هذا الذي تجاوز حده فعصى ربه وفضل الدنيا على الآخرة ما عاقبة هذا فإن الجحيم مأواه الجحيم منزله ليس له جزاء إلا الرجوع إلى منزله الذي أعده الله عز وجل له وهو ليه الجحيم والجنة مخلوقة موجودة الآن وأما من خاف مقام ربه الذي خاف الله عز وجل وعمل لهذا اليوم ونهى نفسه عن الهوى ما مصيره فإن الجنة مأواه إن الجنة هي المأوى نفس الله عز وجل أن جعلنا وإياكم منهم فالكفار من شدة شغل أذهانهم بهذا اليوم أكثر من السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم أمر شديد عليهم نبأ عظيم نبأ خطير فالإنسان عندما يشغل ذهنه شيء يشغل ذهنه شيء يكثر من السؤال عليه فأكثر من السؤال عن الساعة ويسألونك فعل مضارع ويزلوا على الإيه؟ الاستمرار وإنهم سألوا في الماضي لو قال سألوك عن الساعة لكان مرة وما ضغط في يسألونك فعل مضارع يسألونك عن الساعة أيانة في في يعني هذه كلمة ردع هذه كلمة فيم استفهام أريد به الإنكار فيم إنكار أنت من ذكراها إليس عندك علمها فتذكرهم لها هذه كلمة رجع لأن النبي ليس عنده علم بهذا اليوم فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها فربك وحده هو الذي يعلم معاد هذا اليوم إنما أنت منذر ما وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه منذر كذلك الدعاء ما أَنتَ إِلَّا مُنذرُ من يَخْشَاهَٱكٌ لماذا قال الله عز серь individual إِنَّمَا أَنتَ مُنذرُ مَنْ يَخْشَاهَٱكُ والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة ولكن هنا قال له إنما أنت منذر من يخشاها هل هو بعث, بعث لمن يخشى فقط أَمْ بعث إلى الناس بل بعث إلى الناس ولكن قال ذلك خص الإنذار بمن يخشى لأنهم المنتفعون به هم المنتفعون بهذا الانذار وإن كان منذرا لكل مكلف كأنهم يوم أي يرون يوم القيامة لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها حياتهم كلها وكأنها ساعة في نهار لا تسوي شيئا مقابل يوم من أيام الله عز وجل ثم بعد ذلك ننتقل إلى صورة وصورة عبثة مكية أيضا في قول جميع المفسرين وهي محكمة إلا آية واحدة فيها تشابه فمن شاء ذكره وكأن من شاء ذكره ومن لم يشاء لم يذكر الأمر على التخير فقال الله عز وجل وما يتشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علي من سبب نزول هذه الصورة كما جاء في السنة وفي كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول لفضيل الشيخ مقبل ابن هادي الواديعي رحمه الله أن بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صناديد قريش يعلمهم ويؤذبهم ويحاول أن يدعوه للإسلام جاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه يسأله عن دينه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول أنه لا أهم من ذلك فالله عز وجل أنزل هذه الصورة سببا في هذا الموقف فقال جل وعلا عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذك أَو يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا وأما من جاءك يفعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنا تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة عبث أي كلحر وجهه أعرض وقضب جبينه في وجه هذا الأعمى تولى أي أعرض بوجهه أن جاءه الأعمى لمجيء الأعمى يدريك أن يعلمك يتذكى بأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجهل عنه يتذكر يتعظ استغنى كان ذاثرة وغنى هذا الذي مستغن هؤلاء الصراضيب يظنون أنهم بأموالهم وجاههم وسلطانهم يستغنون عن الله عز وجل وعن رسوله تصد أي تعرض له وتص وتص وتص وتصغي لكلامه تلهى أي تعرض عنه بوجهك وتشتغل بغيره سفر الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله برر مطيعون جاءت هذه الآيات هذا المقطع تحمل في طياتها عتابا رقيقا لرسول الله صلى الله وسلم هذا عتاب رقيق رفيق من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله وسلم على ما بغر منه تجاه هذا الرجل الضعيف المسكين الذي جاء يطلب العلم والمعرفة في أمور دينه في حين, كان في حين كان صلى الله عليه وسلم شغولا في دعوة قادة قريش وسادتها إلى الإسلام ثم انتقلت الآيات نقلة رائعة من صيغة الغائب إلى صيغة الخطاب زيارة في الاعتاب الأول كان يقول إيه؟ عبس وتولى كلام عن غائب أن جاءه الأعمى ثم انتقل فخاطبه سبحانه فقال وأما من جاءك خاطبه بنفسه يفعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى أي زاد في صغة العتاب ثم ترتفع نظرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر كلا ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها واستغنائها عن كل أحد كائنا ما كان وضعه ووزنه في موزن الدنيا أي هذه الدعوة لا تنطقي أشخاص ولا تبحث عن أشخاص لهم جاه وسلطان بل العبره بأن الناس كلهم سواسية إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر أي هذه دعوة شريفة كريمة لا تحتاج لأشخاص حتى يرفعونها بل هي دعوة لجميع الناس لا تميز بين غني وفقير ولا شريف ولا وضيع نستفاد من هذه الآيات أن الدعوة الدعوة إلى المساواة بين الناس في إبلاغهم العلم أي الدعوة الله عز وجل لا ينتق أشخاص ولا يحتقر أحدا في دعوته يدعو جميع الناس غنيهم وكافرهم لا ينتقي مستوى رفيع ولا مستوى وضيع وأيضا إثبات ما جاء في الخبر الدبني ربي فأحسن تأديبي وهذا مثال لتأديب الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أدبه وعلمه كيف يتعامل مع الناس كلهم بصفة واحدة وأيضا من الآداب أو الهداية والهداية أي المستفاد من الآية ينبغي الإقبال على طالب العلم الحريص أكثر من غيره يعني عندك إثنين أحدهما حريصاً على العلم يبحث عن مصادر العلم والآخر معرض هل تلتفج لهذا المعرض وتلقي أو تعرض عن هذا الذي يطلب نقول لا بل اهتم بهذا الذي يطلب لأنه في تذكيره مظنة الانتفاع واضح؟ آه. لا حديث آه لم أخرجه ماشي. أيضا من الهداية استحادته كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء من الوحي لو كان النوحي صلى الله عليه وسلم يكتم شيء من الوحي لكتم هذه الأيات التي فيها عتاب من ربه سبحانه وتعالى واضح؟ ثم بعدما عاتب الرب تبارك وتعالى رسوله على انشغاله بأولئك الكفرة المشركين وإعراضه عن, عن ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فكان أولئك المشركون هم السبب في إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم وفي عتاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستوجبوا لذلك لعنة الله تعالى عليه لأنهم السبب فيما حدث في هذه المواقف فاستوجبوا أن يلعنهم الله عز وجل فقال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يفره <تصفيق>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 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ قُتِلَ أَيْلُكُمْ وَأُحِيقَ أكبره أي جعل له قبرا يواري, يوارى فيه إكراما له أنشر أحياه بعد موته قداء هو القد أي البرسيم والعلف القد نقصد به البرسيم والعلف حدائق غلب عظاما شجرها أي هذه الحدائق الشجر الذي فيها شجر عظيم أبا هو ما البهائم من العشب أو كل ما ينبط على الأرض مما لا يأكله الإنس قتل الإنسان ما كفره المقصود هنا الكافر قتل أي لعن ما الذي حمله على الكفر أي ما الذي حمل هؤلاء الكفار على الكفر وما هي الدعوة وما هو المحفز على كفرهم من أي شيء خلقه الله عدد له الذي خلق ذاك الإنسان من أي شيء خلقه الله عز وجل لماذا يغفر وتكبر وهو يعلم أنه خلق من ماء مهيم من أي شيء خلقه لماذا يتكبر الإنسان على الله عز وجل وهو مخلوق من نصفة مذره من نصفة خلقه فقدره خلقه من نصفة فجعله وقدره في بطن أمه إنسان ضعيف جدا لماذا يتكبر وهو بدايته نطفة مذرة وآخره جيفة عذرة وهو بين ذا وذاك يحمل العذرة لماذا يتكبر وهو يعلم أنه مخلوق من ماء مهين الله عزاله هو الذي خلقه ثم السبيل يتره قيل أن هذا السبيل هو المخرج من بطن أمه كيف هذا المخرج الضيق الذي لا يفعو الإنسان بعد خروجه كيف خرج الإنسان من هذا المخرج الضيق هذا الطفل بعد ما يخرج من بطن أمه انظر له وتخيل كيف خرج هذا الطفل من بطن أمه من هذا المخرج الذي لا يسعه هذا كله من تيسير الله عز وجل وقيل أيضا أن الله عز وجل يسره لسبيل الخير وبين له طريقة الشر ثم أماته فأقبره أي بعد ذلك كله يموت ويقبر في قبره والقبر هذا نعمة من نعم الله عز وجل الله عز وجل جعل لك قبرا توارى فيه ولم يجعلك كالحيوانات تلقى على سطح الأرض تأكل منك الطيور الجارحة ويأكل منك السباعة هذه نعمة ويتأذى منك الناس أن الله عزيز جعل لك قبراً تؤير فيه هذه كلها أشياء أنعم الله عز وجل بها هذا الإنسان <تصفيق> ثم إذا شاء أنشره يعني ما خلقه وجعله يعيش في هذه الدنيا وأماته بخدرته سبحانه وجعل الله قبراً يؤير فيه دون أن يلقى على سطح الأرض وبعد ذلك ينشره أن يحييه بعد موته كل لما يقضي ما أمره كل هذه الإنعامات على الإنسان وبعد ذلك الإنسان لم يقضي ما أمره الله عز وجل به ونكمل بعد الأذان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد والآله وصحبه والثابين وضعه يقول ربك كلا لم يقضي ما أمره أي أنه لم يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه ولم يفي بالميثاق الذي أقده الله عليه وهو بصلب بي أبيه لم يقضي هذا الإنسان ما من الله عز وجل عليه بهذه النعم كلها لم يقضي ما أمره الله عز وجل به ثم ذكر أمورا يتفكر فيها الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني أنت تكفر بالله عز وجل وقد خلقك من نطفه وجعلك انسانا سويا كريما ثم أماتك وجعلك في قبر توارى فيه وينشرك بعد ذلك وتكفر فانظر إلى طعامك وأنت تأكل في بيتك انظر إلى لقمة هذا العيش لقمة الخبز كيف وصلت إليك كانت قمحا وهذا القمح ماذا كان كان حبا وهذا الحب وضع في الأرض هذه الأرض نذرت عليها الأمطار فأنبتت هذه النبات ثم أخذت بعد ذلك فطحنت فعجنت فخبزت كيف وصل لك هذا الطعام هذه النعم التي لا يتفكر في الإنسان فلينظر إنسان لطعامك أقل شيء انظر لطعامك وتفكر في هذا الطعام الذي تأكله هذا الأرز الذي تأكله هذا هذه المأكلات التي تأكلها كيف وصلت اليك ان صببنا الماء صب نزلت عليها الامطار من السماء ثم شخاخنا الارض شقة انشقت هذه الارض حتى يزرع فيها هذا الحب فأنبتنا فيها حب وعنبا وقب وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا كل هذا متاعا لكم بل والأنعامكم أيضا متاعا للإنسان ولدوابه كل ما يؤثر له الحياة هذا كله كلها أمور سيسر الحياة ولا حياة بدون هذه الأمور كيف يسرها الله عز وجل دون أي مشقة فهذه دعوة إلى تأمل الإنسان لما فيه استمرار حياته وهذا كله طعام للإنسان والحيوان <تصفيق> كلاما الكافر, الكافر الأصلي ماذا هو المقصود في بداية الآية من سياق الآية المقصودة للكفار أما الإنسان المسلم يتفكر أولو الألباب يتفكرون في خلق السوال والأرض نصل الله أن يجعلنا وإياهم وإياكم منهم نستفاد من هذه الآيات أن الإسلام جاء ليكرم الإنسان حيا وميتا الإنسلام كرم الإنسان حيا وميتا وأيضا يجب على الإنسان أن يشكر ربه سبحانه على نعمه فإن الإنسان إن لم يشكر الله عز وجل فقد لبى مراد الشيطان ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين فلابد أن نشكر الله عز وجل على نعمه حتى نخالف أمر الشيطان ونعبد ربنا سبحانه وتعالى وأيضا من الهداية الاستدلال بالصنعة على الصانع هذه الأمور التي خلقها الله عز وجل لك ألا تدل على وجود الله عز وجل وأيضا بيان أن الإنسان مهما بلغ من الطاعة لا يزال مقصرا في حق ربه سبحانه وتعالى ثم انتقلت الآيات إلى مشهد النتيجة الحكمية مشهد نهائي للمؤمن والكافر وهو مشهد القيامة وكيف يقول إليه أو ما هو مآل الناس في هذا اليوم فقال جل وعلا فإذا جاءت الصاخة يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يومئذ ان نيغني وجوهي يوم اذ مفسره ضاحكه مستبشره ووجوه يوم اذ عليها غبر درهقها قاتره اولئك هم الكفره الفجره الصاخة هي الصيحة التي تكون عنها القيامة وهي النفخة الثانية مصفرة أي مشرقة مضيئة غبرة غبار غبار ودخان ترهقها أي تغشاها قترة كصوف وسوات الفجرة جمع فاجر وهو الكاذب المفتري على الله تعالى ففي هذه الآيات جاءت جاء الحديث عن يوم الإنسان الخاص به فيومه هو يوم القيامة يوم خاص بالإنسان يوم القيامة جعل الله عز وجل يحشر فيه الناس جميعا ليحاسب الناس مؤمنهم وكافرهم يوم تصخ الصيحة الآذان لشدتها من شدة هذه الصيحة, الصيحة تصخ الآذان وتبتش بهذه الآذان في ذلك اليوم لا يسأل الإنسان عن أمه وأبيه انظر إلى ترتيب الآيات يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لكل مريء منهم يومئذ وصاحبته وبنيه ترتيب هذه الآيات وانظر إلى حالك في الدنيا أول شيء تستغني عنه في حياتك الدنيا من؟ الأخ لو كنت مثلا في عيشة او في عائلة ومعك أخوك والعيشة ضاقت عليك والمال لا يكفي أول من تستغني عنه من؟ شوف لك شغلانة عم إيه بعيد عنه صح؟ بعد كده طب معلش انا هاخد عيالي واخد بيت لواحدة علشان ايه؟ الاعال كبره ومصارفهم كتره صح؟ بعد كده ايه؟ اخر شيء البنين فتستغني عن الاقل اهمية فالاهم كالانسان الذي يفره من, من سبع مثلا ومعه حقيبة اول شيء نلقي من هذه الحقيبة هو اخف او اقل الاشياء اهمية ثم الاشد ثم الاشد واضح؟ ففي هذه الم... في هذا المشهد يوم القيامة يثر المرء من أخيه ولا يسأل عن أمه وأبيه ولا عن زوجه وبنيه لكل ذلك اليوم شأن يغني كل هؤلاء الأشخاص لهم شأن يغنيهم فلا يسأل أحد عن أحد وفي هذا اليوم تتميز الوجوه يفرق بين المؤمن والكافر فالمؤمن وجهه يكون مصفرا مشرقا مضيئا مصرورا من النعم التي أعدت له أما الكافر فوجهه يعلوه الغبار والعبث والهم فهؤلاء هم الكفرة الفجرة هذا هو مشهد من مشاهد يوم القيامة وصور الله عجل لنا ماذا سيحدث وما هو مآل المؤمنين ومآل الكافرين ونستفاد من هذه الآيات صيحة القيامة تصخ لهولها الأسماع صيحة, صيحة شديدة لا يطيقها أحد نعم تصخ تصم الحياة الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار أنت في هذه الدنيا تعيش في اختبار وهذا الاختبار معاده ليس له معاد او معاده غير معلوم في أي وقت قد تسحب منك ورقة الاختبار فانظر ماذا ستكتب في هذه الورقة فضل. تصخ الأذان الكافر فقط واضح؟ بيانوا شدة الهول يوم القيامة حيث يفر المرء من أقربائه يفر من أقربائه كلهم أيضا في هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض صورة من صورها واكتب سؤال الواجب السؤال الأول أذكر الأمور المستفادة من صورة النازعات لم نذكر في صورة النازعات إيه؟ هداية الآيات أذكرها أنت على الاقل عشرة هدايات اذاكر على الاقل عشرة هدايات من سورة النازعات السؤال الثاني اذكر السؤال الاول اذكر هداية الايات 10 سورة النازعات السؤال الثاني والاخير اذكر دليل من دليلة البعث في سورة عبثة مع الشرح والتوضيح واضح ومن أسؤال الثاني أذكر دليلا من أدلة البعث المذكور في صورة عبثة مع الشرح والتوضيح واضح إن شاء الله حل الواجب يأتي به لأن هذا الواجب عليه تقدير في الامتحان جزائكم اللہ <سؤال> و